بسم الله الرحمن الرحيم قيل للمطففين الذين إذا كثالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخفرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين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 إذا تتلى عليه آياتنا قال أتاطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إن إنهم لا الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون إلا إن كتاب الأبرار في علني وما أدراك ما علنيون كتاب مركون إشهده المقرعون إن الأبرار في نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة نعيم يسخون من رحيق مختوم ختامه مسج وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تثنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامدون وإذا انقلبوا إذا أهلهم قلبوا فكهين وإذا رعوهم قالوا إن هؤلاء لضادلون وما عليهم حافظين، بل الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأراء ينظون، هل نظب الكفار ما كانوا يفعلون؟